Saganta radio nu sagantara radio nu topali alku du jayi tata tanis nitya tu sagantara radio nu muslima banna tu ni radio المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقفتو تكى كم جمتو تفردو تتجالتم تصدقن تارة بيونور، تصدقن تارة بيونور مر ulti halen, akkami ijzer kan je doen. Zie ik een of ijzernaamod? ha? nikaha, neka, akkami nikaha, akkami Tugamna, Yomal Gutaman, Yo maal goetaman niken nietema. Kan je doen. Bal binnen aan, daar moet de bot de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 Zadderka, aham, bijak, sanan, zee, goud is een parsecur ahanan, beja, tucha, ahana, wallah, ahana, e dufe, eewal, maada, ee, eewal, maada, ha, juyo, miodur, eisa, goud is giraril, minko, maza, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dharsi Kenna Karra Koma Dharan Kana Dharsi Multi Kurashan Shani Devu Wahe Nikaha Titti Wahe Rarra One Nikaha Tira Rarra Kana Savam Nijal Gamneva Koma Veiten One Dubbing Kun Wahe Achee Za Taheev One Heddun Disa One Karane Kaha Kanan One Duran Haram Namarati Taheev Halal namatatu. Wanneer kan er een tik aan de boda, ilman, horunis, karakanan, wan argamu, wan nikuni karas, he argame, karas, he han jalk abamutu barba, chisajetu, dawane, eh, amadora noti, wan kan sabamit yalgam. Garus of bij tijalgam nekana, wan kan a sine, Aka dit de le, wel dura Wanneer ik aanne, ik kan nam niet op nukta kan baratu. Hagadande gedenk de tirbinola fissen. Ik heb namne ha gamaakka irra me, halkame kapoor Nika, een nikak en Marsame kapoor annear marsame kan. Namne bekojda. Ada de marsara. Hee Kabira, Sadia hier kasta gangara na. Kost dat zo'n thames aan je Kabira, dat Mal dat voor een nee dat Ja dat kan -a namen ja k je one is mev, afgaattje om het boekje Garukitava jurer, ga rok het boekje te, ja, mijn molletje, kome kan het je erga moeder bood ni mal, maar die in kan het je, namen halakaa, dat a kabdano, als het suggjaal mek, hij kan het namen halakaa, of haar kagabdano, melekoe ietsje atau, lakoe ietsie, Afurita madura daarbord, ha? Ha daar was hij. Halka was halwkaan een paar agent. Kan afje het halwka afbrand daarbord is dan nam de satjelle nu veraga boek houe ita. Rakkatelle it debeer ajaudan daarhu. Wanneer soejo is erip deka achter raaya datu daarhu. Tasjil vanam nu veraga bojira. Afbrand is inam nu veraga meer golfoor. Allah wa akbar.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 en jazak mulla khairam barakallah fiikum. Garum artiké sankavasuk abdananne barbaatjes. Faydana terugommaali. Wanneer kana namni jadatun danda? anina in asithaaza ook nu wiet achide bij ons ongeacht dat ni irde bij het normale haase u danda u daarbovenmaal. Wanneer kana hefwaar nu kunna mevra gerate wiet raja u danda ho barbaatjes. Kana hoe danga maali achisat.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 wij hebben dat er Akumasan in Talatana fudu heda de hele hal die zich aankomt. Jeder van hem neemt namen gaf het aankomt te heimen. Hoofdba maar aan is dat hoofdba. Shariaan karaboot. Wij te nikheid er kan hoofdba. Shariaan karaboot. Ik voor een Rukni Nikaha Mali, arkan Samari. Arkan Arkana Jay Jun, Arijani Bod Apo Aminashei. Wahira Agarai Rajabatokon, Rukni Jay Ran. Rukni Lugati, Arijani Bod Apo Wahira Agarai Rajabatokon, Rukni to Rajabatokon, Rukuni Rajabatokon, Rajabatokon, Rajabatokon, Rajabatokon, Rajabatokon, Rajabatokon, Rajabatokon, ركني كان وان قبيدي مور ركني افران قنرر وان وان كان باتو دانده اكوان يكون مكفنتي باتو دانده اسراتي كواجارة وهي افتقودان إذن لغاتي ويتاقانته استilahاتي عبارة عن جزء الماهية ركني ججون وان حكيقة وان سني تاتر راهم نتوقون جدان وان حكيقة وان سني اسراتات راهم نتوقون جدان مانان كانا مالجچودا ما لا يوجد الحقيقة إلا به وان حقيقه وان سنئثا ما يرجمون دندين نجججو يويلك يا صحفي ركنين تقچقفتاون ني مالا سديحا فرتهون ني مالا في خدني اولتاون ني مالا وانا ددكهت كانفو يوان ني سونك سنين غوتم حقين in telt je Dem to dement, of in het haar god hoe dement, of in boerenfood of dement, mo argam mo ruk nee jij dan in elkaar net dit. O zoals in telt je naar garmini, maalretiwaasawan, ah? O in naar garmini oh, maalretiwaasawan. Hekkieka woan zijn je er khullama naar garmam maal in garmt. Woan in dit namnika haydo njuru tayib nikaha wanja lan ardamu dandaha ardamu ndandah hakika wan sani isamale argamu wan hindandennin rukni jadanin kana fo sitti eh aban kitaba eh shed mal jadanin eh nikaha arrukunu Rook nu lauw Kunimali Rook nu Mesan Randu chou. Pas hetter met zanderando benen. Dit afnoen. Mochtasser het hebben. Rook Wan Tokora Ja, nee, bij het Japan. Ja, nee, ik kan lokahti. argam. Somalien argam neen. Ja dan. Rook nu in. As heti zetje ja Isanamarukuni Laakoi si الزوجين وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحه النكاح درسات نيتي جن ني وري ولتي النكاح هيدوف د منصل لمان ارغام دجان قربان ارغامو ان تالتي ارغامو الخاليين من الموانع والنكاح جرى ولتي هيدو نكاح ولتي التي تمنع صحة النكاح نكاح زنجرا ولتيهدو واندوبوججا نكاح ولتيهدو مال تو دو غيودني انسان ستي واتك قبل ما كو حدوبتان غرو اكاتا ني ثانيه تدوبتان بكبيراتي تدوبتان جرا محرماتك اي ستي وا حدوبتان جيران دوبي خنا باب سوداف قربان ارغامي ان تلتي هيروم تولين ارغمته جرك لمن شرطي نساني اي ارغمن بودا wan silanika hajara kanalama walitihidur ogurra kullatahuda. Maal jechura rakana jechun, nam nitokko, yo intarata kanika hirur abgatai. Namashika hatahu, abba hatahu, waliieti sharri shar'i danien kun opolezatahi na abba alatertatahi na kakayu tahina, abba matay hatahu, wan kan egatuh barbaatjesa Sunimali, innitoko fada. ما وانى أتنير را وانى كا هجرا كرا أرجع مكانا لما ولت تهدو وجرى إني تكفى دامالي كونها من المحرمات إن تلت تنتفون إساق هيا مأمنتهود بالنسبى أو السببى أو المساهرة بالنسبى أو الرضاى أو المساهرة رحمه جدوسان لمنى جرا هو بلي أبليتيرة تنيكا هيدا تونين توم، أذا أذا أذا أذا تنيكا هيدا تونين توم، إذن نسابط له، خلا نسابطين رام تادي، أبليتِ والين هو دني، أبليتِ أخت من الرضا، أبليتِ هو سيّادتي، والفرونين الخاليين من المواني، وان نكا هيدو دوجرة كلاته، صدمة جدوجيرة، صدمة توم جدوجيرة. Yoso moet je toch even aan het doen, want je moet je toch aan het doen, want in moet je toch aan het doen, want je moet je toch aan het doen, want je in je toch aan het doen, want je moet je toch وَنِ دُغُ مَالِي جَرُ كُلَّمَا نَصَبَتْهُ وَلِي كُنِي سُورَةُ النِّسَاءِ كَيْ سَدِّ حُرِّمَاتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَجَوَّرَ كَاسِي حَجَّ من مِنَ النِّسَاءِ جَجُّو حَجَّ غُتِي غَرَّ نَمَكُدَ شَنِي كَفُودُنِ نْتَانِي آيَنِي أَتِّدُبَّتِي إِغَسَّانِي حَدِيثَ كَيْ سَالِي حَجَّ وَالْمَائِدَةِ دَمَنِي غَرَّ نَمَكُدَ تُرْبَةٌ جُمْلَتِي غَرَّ نَمَكُدَ تُرْبَةٌ كَفُودُنِ تنافذت كان كارانا باتغارانا رحم من جدوديرات كارانا سباتين غرا فرتاهودين كرا ولل هودين كراتو داتا هودي يوديرات يو ككرا تني فورون نتان ساته نكاه ولتيه دونين تاهو سان ايغاتو برباتيتو تني كاهي روديمان كون اي ساتوكوفاتي ان لما تاون نكاه جارا لمان ولتيه دودو اختلاف الدين ام انتني عندما كان هناك أمانتين إساني جرا جرا جرا تاتي إن إسلامة إسان كريستاني إسان إسلامة إسان كريستاني يؤكنا تاتي نكاها والإتهدون كنتهو أكما آياتك إزدتي حرام ما نساء دفاجروا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قربا سن انفوت سنة هذا أمانيدي ورّ مشركته أكما ولا تنكو المشركات حتى يؤمن إسان مشركات اللي إسان إسلامات Haga gaf amantu, titi jettu, ajaani, saria. Ajaani, saria. Ajaani, kitab Ajaani, saria. Ajaani, saria. Ajaani, saria. Ajaani, saria. Ajaani, kitab, Ajaani, saria. Islamuman man jara lamani sabathu yo islamu man jiratil yo kat jari lachu islamu yon tahil takka toko islamatil toko kafiru yon katahu taathe kurille mani a nikahati waan nikaha hiru luk sadafan kwonu fil idda isin iddaa kisa jiratuhu asli islamu roonimata walakin iddaa idda isin nikahirun Nikaha. هدون انتو هجيسين الدافرات كتططي ولا تازمو عقدة النكاحي حتى إيش حتى يبلغ الكتاب أجالا هجيسين الدافرات نكاحا هداتون انتو ماري اداكي سجراتو اللين وان نكاحا ولت هدونو قرراجي قربان اسجيرا انتلتها اسجيرتي نمني نكاحا قروه ولكن ادا نما ادران رومنين تلتاني نما ادران رومن فكانس heer om 10 uur niet te ontmoeten. Wat kan Namni nikaha Hidukun dookon adamba hatu Namni nikaha Hidukun dookon waan nikaha hij ufdé mukhan adamba hatu barbaaja. Hij gat zahira. Innifu raja de Tunini heer omajette aban nikaha in de jette je chuk ovamit. Aartie nama. Kitaab Walfurun in intawettu kana wallala jadwal furun ni mala osomabe kanu arani gurbai tihi ketanetti arani herumsi goto jaramanta nawaqiya woni argamu isi len artet korbanu hi kam kana keste herumajeccu akko manam hi kamini to kotti yani ka kana hi ke jette ama ta hagan adan jirani homan arrangabu jette guyanni nikani kumbutu ter harjaudit kana he du Kana je zeggen dat je niet chineka hij kana orate, one kan een hobbet ook abijetje. Wij ten chineka hij doet hem ook. Wanneer kan wij dit doet jij die. Raad me maar dit doet jij die. Aan mijn tien jollet en aan abkami. Realmaan, dan bij je bij je tenemen sanimiti.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 Hindung gaat tegen danin, laat hindung gaan niet. Hil laat tegen danin, laat le akuma abha daar wat is het die roof hij alaihi Maratu dat, af je het مال وانك ترى رسولك وراثنيب إن الزنا قد جدء دوبين ظاهر ظاهر رتيمايا سودابن وانك خنر رتى رفوان ججبا جتة نمك كن غافز زنا قريت أمور بسبب الجفاء من مالب بين الجفاء مره اعترافته هو يتراصول الرهورا نجسانيه وانك تتهو بتنيب وان دوبا الرتى دوبين خنر وان ججبا جتة ويتكان ماري أتكاني كاهل وده مكن واربين حرام قد حلال en dat het probleem. man die u jaren heeft, die de jaren heeft, die de jaren heeft, die de jaren heeft, die de die de Het is een dag dat we de en dat we in de zaal zijn. Afrafan, kon nu naar de muballah dat je salatan, had je het niet gedaan. Je hebt het niet gedaan, je het niet gedaan, je hebt het niet gedaan, je hebt het niet gedaan, je hebt het niet gedaan, je hebt het niet je hebt niet het حندل هجاف اتين هيرونتي كموحللين تهن نمكن هجرته لجيراتي اسا ولدي ادم باتي اتدسني في توتي نمتي تتان نكاها غروني تاوكلين ماواني عراي ان شانفادا كونها مخرماتا بل هجروا لومرا هتا ولكن يقولون <تصفيق> ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان توما يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس سيكن في سراجي بلد جدان. سيه دي ولينجدان نكاه سي هي ديت نوما كوام فضيله كبودتي عرفاتي ولي هي نجدان كونيو مال جاداما تاي دي في لينتهو تاي ده في لينتو ويتثن مار كون لل العالم قباجج كون لل مواني الراهي كانرر لي قل لا تحو برباجيت ان جهفادا كونها فارقها زوجها باللان يو ابا والراتفات وراء ذن هذا والشكني Karak had dit al voor de Furani, namkitje koniduran, lianan, wal abarani, wallahi sin dinago, tige de katesan in abadi abaditi oriti de eeuwen in Tavu. Nikeen in Hidamu Wara lianan in Adambahi, nikeen Lamata de eeuwen in Hidamu. Akkatiota had het lie kuninlemani, nikahati, nikahirun in Tavu, sani walin. Akkumasan in de fada, koe unnahazoo ja tanhamisa. Masha Allah, de Torbafvara, koe unnahazoo ja tanhamisa. Akkumasan afurjale jurti nikaan, danover niken enen hij daarna, ha? Scherian zahir animal, zo lang geleden, dan daar nam niwa, nama dammakik abu Tahoe barbaatjesa, want scherian logie te kan opbouw lokahe, beekoon barbaatjesa, daar je chubarak Allahumma, en niets heb e faatkeroma, o lemane, wahe duha feani, isizi na kambe kamtelne, haagizina kamuti. نكاه والاتهدون هنتهو نكاها هنتهو الزانية لأنك هاي لا زانين أو مشرب وحرم ذلك على المؤمنين كنين وعلا لمو قبو وإذا كان ماري اركان نكاه جدا ولا لمرة اركان النكاه كيسا جار سافي, سافي نيتين واري نكاه واللي هدو في دم كل من قربا في انثالتي وان حقنا وتديه مغازي قصدت بالني سديتي كان الراي كله ثلاثه ويتسنكى هيدون تايجا ويتسنكى هيدون كانه ولما ويتجدن الزوجين ركنين درا دير صافنيتي الخاليين من الموانع وان نكاه ولتيه هيدو قر وان جلانف تنا ان لما ركن اللمته الايجاب حصول الايجاب نمتيتشي نكاه هيدو ولي يشرئ نكاه هيدو اكي كنو ججو ايجابا جكوني قولي القول الصادر من الولي قولي نمتيتشي نكاه نما هيدو سنجو قولي نمتيتشي نكاه نما هيدو جردو ايجابا جداما قولي نمتيتكون كقيه بالا تو namticike balatus, anik Ebalat balat de je chuda, anik e balat de chud. kasurotae tu rukna, rukni je dan niet halalen. sedenkana kamashaina situ dubasan. wa sedenkana, rukni, da je chutilaalamajaranit, abka rukni ditilaalam. sedenkunimali, dirsaani thi, mawani asadeti dubbernesanir raqullah thi. khawanisadeti dubbernesun isanjidunjir. kasani raqullah kan jecha. in de laatmata namtici waliye انكاه سي هيده زووجيتوك او انكحتوك جيتو داتكا نمني بكايسابو اي وكيل لي سيهده نكاه سي هيده جيتو وكيل لي سا, سا. تاك قربان, قربان كي بالاتو اني كي بالدت ابلتو نكاهها نكاه شي كي بالدتك تا زويج ها جادو لازم جادينو ها تاو اي بالدت جيتو قربان تاك مونا نمني قرباتن را بكادا باتو جيتو ساتينو دوبا وان شيني جعلنا سيتي ركني دراء وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاة بألا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمنا على هذا الرجل بنسب أو رضاء أو عدة أو غير ذلك فنعم دبنا فين ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة دوبا تم يكون الليني وغير ذلك من الموانع الشرعية وان كان مالي جيرو كشريعه الرادو جيتلي جاني في سان بكبيرات تياتا نسي تكرما تكون الركن الثاني حصول الايجاب كنان ارغمو جودا وهو لفظ الصادر من الولي لفظ نمتي نكاحا نماهيدو جدون ايجاب جدان او ما يكون مكامه هو ننمي بك ايصاد ابا تتا وان جرسان ايجاب جدان يجوب اي يقول للزوج اكن نمتي نجدو نمتي نكاحا هيدو سن نكا هيروف سانينجوت زوجتوك يوينو في جيبال ديتو زوجتوك فلان انا انتل في جبالونس في هيرونتيت او انقحتكها تاكايسي سانسي نكا هغوديت جودا يجو تاكا اني سدفادا حصول القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه جيتشانامتيچا دير سرا ارغام كانكا هيدانيفسانرا يسارغامو جيتشا بوربان جيروجيتو سنين قبل جنانين سن قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج نكاحا كان قبل الفرد دي جئت ساعتي جدا احسيت ان شيء يدبثان واختار الشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ النكاح والتزويج شيخ الاسلام من ساني شيخ ابن تيميه درستي سنين شيخ ابن القيم الان Nikah Nikuni Lavzi mahundantaha Taha Lavzi Nikahati Tazwija Kuni Sharti Is a Kanak of a Damiti Lavzi Nikaha Retigajel Tumartin Unitaha Wouid had to know the Riman Kasara who ala left the linkahi wat Tazwiji Wari Gerin Kakashaviava Wari Nikah Lavzi Nikahadiv Lavzi, Zawaja Reti Ankahatuk Zawajtuk Akanajetuka Bajetu Retuarigaba son أنهم اللفظان اللذان ورد بهم القرآن القرآن قطوف اللفظي كان لما نجد لألاني والنسان ينقى وروجت ينقى لما نقفه نكاة وليهدان زوجت ما في أنقحت قفهن نكاة ونبراته ننته اللفظي القرآن ينقى في إيسا نجد لا في جداني اللفظ القرآن ينقى في عدنة قبابة نجان تنقف نجد الأن الوفز القرآن ينقى في مالي قوله تعالى فَلَمَّا قَضَىٰ بَغْيَهُ مِنْهَا وَقَرَنَ زَوَّجْنَاهَا زَوَّجْنَاهَا لِرَبِّ النُّوتِي فِي 14 وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا كُونِ اللَّيْن وَلَا لَدَيْنِكَ حَاجَةٌ فِي لَفْظِ تَزْوِيجٍ كَقُرْآنَ كَيْسَ تُفْهِجُونَ لَكِن ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ لَا Laman Kana kan ook verder te gevaar buiten je doen ken nu. Dan er ra wij te kijken maar jener. is het Afan om oromo heen nu te Afan Amara Rome amara jou Rome en hij de. Afan Amerika dubbele jou de. Kengelijzer dubbele en In talatana si kenne en ziekenne en sier ra. Voert te je cumma Afan u vind dubbele ni jou je dan صحيحة تهاجد عن الشيخ الاسلام نتيمي ياتفي ابن الكييم الشيخ الفوزان اللي اندب مكانا قدد ابني وين عاجد النساه من اخرى سب كتابة او اشارة مفهومة نم نأخذ ان اندب بنيون تهاجد اني فوق من تكيبال يو ان مساره ايبال تيوان غرسيس سيك اتك ايبال تيوان غرسيس كدبت تهاجد تكا كتبه ايبال يوجد تكا كتبه نكاها سيهد ايوان ما انجده كون اللي ان اتها اشارة مفهومة يو نقطة نكرسان تفتيت وإذا حسد الإيجاب والقبول إن عقد النكاح يو شرط جر لمن قطته ككن اللين أن يكين نجدني كقبلت اللين أن سرقة قبلت الدجدن نكين نهدمي ولو كان المطلق في ده حزلان وسونا تيجي نكاسي هدا جرخون ثباف الليلة جدتو بين ثب عنكبلو maar kana een gaat daar je cijfer nekhaasie hier yo thapa af akka kana scherpti kana namagoot te trekken zat die nekhaasie de jatten is neke balat de hojdet neke ne da meja cia ati thapa fil lejed ati tu dubbin sallallahu salatun wa sadi tamniti ti pidugani sile rugama jar rasul sallallahu alaihi wasallam sanira taqata alaka halamata nikaah mahalli shahidati nikaah ni taqan qebalu abothin durba qabdan tikkom jatin ti ajetani thapa namatuk kon nikaah sihi letani kebalionam tuju jede dubbin ken ni rama dubbin tabantau tikken ni fitimah yiti tin tabdan min fayyadul jukana hu taqae gadajta bakatanati eh لا لا. مثله حيده من الاتفاقات. <تسوح> رب بيورح حيده مربينه هذا جزء. كان بارك الله فيكم. وان كان اكانتي جبابين كان اكنتي هذا ممكن. ربما بما كتابك استاذ كان تجدي بتنيدا بونك اذا نملا. بارك الله فيكم. القائلان كان اخبرتي ججبسا. اخبرتي ابا اكيس النجدة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجماعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kamergen totabi hordos tot Sagitta Radio Nur, multihalal, ik kan niet jarenje. Mahjara, Jarmanica, Malberpachse yogast. Zien ik heb een kamergen of hij jaloers is? Ik ga daar niet naar. Waar goed dat boven tien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 رحلة العلماء رحلة رحلة العلماء تهدي هدا وردي برسيسو توحيدا بقي هدا توحيدا بقي هدا ماكغاري علمي دكتورك هنا دكتور أثمان عبدالله وجين تاسفين وجين تران أفراكين دكتوري كين. أم بارك وتقوفي لبساديفي سقل تم سجل أكا هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة تعفت حجي أجل نجرة إبنه حجي أجل وندرة وهذا قوي ونسن رابره برباده شيك عبد الرحمن عبيد رحمه الله له مدينة ريادة آكرمان إسان وسع مه إسان الرعا دي كو سي اكنم ني سان خنا بي كو نما كانه اوسونن بكين دو اساني دا حقيقهه عبد عبد الرحمن عبيد معروف عندي شخصيا حتى في البلاد قد اجتمعنا عند شيخنا ابو المحاسن الشيخ محمد علي في اربع وأنا صغير شويه سن اصغر منهم جاءوا من باله الى هنا هو الشيخ اسماعيل رفيق هما زملاء وكانوا ما شاء الله يعني كان عندهم خلفيه قويه في علم النحو هناك ما شاء الله ودرسوا ايضا النحو من الشروح, الشروح عند الشيخ محمد ابو المحاسن ثم أنا ذهبت إلى الشيخ الشيخ عبد الله فرزان أنا ترقتهم هناك وهم أيضا كما فكرنا فكروا أن يأتوا إلى بلاد المملكة العربية السعودية وجاءوا أيضا ما هو ما بعض لكن كل واحد على هدا واجتمعنا مرة ثانية هنا والدكتور عبد ال عبد الرحمن أيضا وبدأ في قسم الدراسات العليا وحضر الرسالة الماجستير والدكتورة بجامعة أم القرى وبعد أن تخرج ذهب إلى الرياض وعين هناك مدرسا إلى أن توفي هناك رحمه الله تعالى وأسكنه في فسيح جنات. سام بيتة اسمه ورد في الشيخ عبد الرحمن عبيد عبيد هذا من عياني أهل الدر من أهل أهل الدري يعني زعيم وإمام من أئمة أهل الدر وهو من أهل مدينة أو بلدة در المعروفة. كان ننضر قدنا بالهذو اي ور باني ور دي ريتي كسات جزاكم الله خيرا نعم غير كسان تدينا عبد الرحمن ان اكرم يساني قفا غو يسان ان كنله ري, ري. إيه وهو هو انا اكمل رجل فحيم ما شاء الله يعني درس علم يعني كلها ولما جاء هنا درس معنا جامعة الإسلامية وجامعة أم القرى ثم حضر الماجستير وهو ما شاء الله من أعلم إخواننا الذين اعرفهم فجذاه الله كيرا هو والشيخ أبدل شيخ إسماعيل كلاهما من باله جزاكم الله خيرا بارك الله لكم أما أم جامعة مدية طائف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 مدربسا تأوى سيأي سيأي أن أنجز هني أبشر الحمد لله مقبول كل ماذا في الأقيدة كلها. وذلك لأني متخصص في العقيده في, في رسالة ماجستير وفي الدكتور كلها في العقيده كما أن الدكتور عبد الشكور أيضا في العقيده في رسالة الماجستير ودكتورة أيضا وأنا في هذه المدة يعني درست 15 سنة كل هذه المدة كان أدرس مادة العقيدة، وأما عدد من تخرج على يدي كثير من السعوديين لا أعرف حدهم، ولأني ما عديتهم كل سنة كميات كميات كميات كميات، لكن عدد هائل عدد كبير بالجملة عدد هائل. وإن كنت لا أعرف بالضبط يعني كم هم والحمد لله استفادوا بالنسبة لأقيدة رجالا بنين وبنات بنين وبنات فكلهم الحمد لله درسناهم واستفادوا فجذاهم الله خيرا بكل أدب وبكل اه اه اه احترام وبعد ذلك بعد ان تخرجنا بعد ان كملة 15 سنة تحولت الى قسمي الى المكتب التعاوني للدعوه والارشاد جزاكم الله خيرا بارك الله لكم حدو namen die bij hen lagen vandaag af en overal nogal iets om ama wakker kudeshan jamiet aif het idee dat het eruiten. Wakker kudeshan jeetoon dekatu. Tullabukum kudeshan die al te zijn rabijetjeetoon. Wakker jouw Kana amma lang he is jero, ik is namelijk dan. Ik had komatokoffie die baaf voor <tys> je te jira. Ik wil Afghaan. Hey, ergens iedereen mag teboe de aawatte te jira. Hey, ergens iedereen mag teboe de aawatte te jira. Mag Dat de Eh, Josan, kulisana atu, kulisana gide ijaza, hata egamakati as terminate is at egide jami ajurui, kulisana ijaza, biademne biaziare, anaziare, namake nakabe in maraziare, devinating in jera, dawale agatan denegesinating in. Majiha bromsatin, ustaza agida egatani,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 أفعلنا وقصما في توجيهاتك ندبي أمالي جهة مدرسة جهة وامبرة واندلعهن قبو ولهذا كان كنت أنا أندم يعني أدو أرجتتينين مدرسة بنو تشاجلي مدرسة قرآن رأو تدوشاجلي جت شو أمنت الاجياميتينين جدة وبليسكين الشيخ القادر ف кажامي لا كينا، كما جامع من أمارة نور في يدنا تنجرون كتا درسه إنه مسجده إيجارني هندابني نو أكسيت جهازين تي أني أرجعته تقصيرك لكن إنما دعوة أفاني تأ أنا تو نما برا تو يؤتش ديمو دعوة أفاني. دعوة هنقولها لكنها هي مدرسة فيمكن وقرآن رابو هم عندها إياها. أما مكتبة أوكس درجاتني مكتبة أوكسات نموني كن هيدون أك إني لفهمها دراع في دروسها جرجر الرافعينهم بكباية حال لمجهز حال خنرت بكوندات سنك نعولينني رقم تاني مايكن كذا تنا من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 نييان لغة فتاني نشاط لغة فتاني انا اكنا دمول اتوتي بقى قدى بغة فتان جيتشو وطنطي لغة ميتنين جدا او اكنا نما هفيتت نما تيك هاجنو لكن كالوفو اللي الحمد لله رب العالمين اكنا اقارير افة مكتلة طائف تلة اكنا اقارير اغة فتاني وانسانت لبالله كاري نشاطا هاق عمار وفنيتني جاني فى يدامان جتشوا إرى نياكبا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا ومبارك الله لكم رجفة توتا في كباجم توتا جالة ثم توتا مرسال علماء دكتور دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nora, maar Godan, wil regenereren. Illmi Sani, erra, aber nee, egadera, ordovloer, dira, durban, jani, bamara. Illmi, nu ra, nu, rinibere, hida, en na, Walla aba, vere, goda, sabita. Maar in houdt Ulama, hier, houdt u mij niet eens. Ik ga er niet eens. Ik ga